لتسووا على ظهوره ثم تذكرون إِمَّا رَبَّكُمْ إِذَا سَتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُقَلِّبُونَ وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ منا يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كريم أَوَمَن يُنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْقِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وجعلوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرحمن مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا ابا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 قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه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 117. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 119. يقسمون رحمة ربك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 واسأل من أَرْسَلْنَا من قبلك من رسلنا أَجَعَلْنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أَرْسَلْنَا موسى بِآيَاتِنَا إلى فرعون وملئه فقال إِنِّي رسول رب العالمين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 لهم كانوا قوم فاسقين فلما أسفون تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 124. في الأرض يخلفون 125. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين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 الاخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ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 كانواهم ظالمين ونادوا يا مالك يقض علينا ربك قال إنكم ما كثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أدروا أمره فإن مبرم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 فذرهم يخوضوا ويرعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم